ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضمن فلا هادي له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 فإني أرجو كل رجاء بالإخواني الوقوف الجلوس وبالإخواني المتكلمين الصموت فأنا أرجو ذلك كل رجاء حتى لا تعطل درسنا ويفسد على اخواننا الشباة الحادية عشر لأنها معاملة حديثة، وإما لأنها معاملة حديثة دافعة للأفراد والأمة، وليس فيها استغلال من أحد طرفي التعامل. وعليه فلا حرج للاشتراك ببلغ معين من الربح لأحد طرفي البضاربة انتهى كلامهم يعني من, من التي اجاز بها الرذاء ان قالوا ان تحديد الفائدة امر محدث لم يكن موجودا منذ قبل فعليه فيه معاملة مباحة طالما أنها محدثة ولم تكن معروفة في زمن الظهور فتجدو بتصحاب الأصل. ماب إخواني على الوقوف بارك الله فيكم. لآخر واقف في المنتصف المسجد يا اخي بارك الله فيك. والإجابة عن هذا الكلام يا جميتين. أما استدلالهم بقاعدة استصحاب العصل يعني إيش استصحاب العصل إيش عندك أن الأصل في أي معاملة مالية الحل حتى يلد نصح بالمن وقالوا أو نقول بأن استدلالهم لقاعدة استصحاب الأصل إنما هو استدلال فاسد لأن هذه الصورة من التعامل كانت موجودة وبشورة في الجاهلية قال الرازي رحمه الله أبا ربا النسيئة أبا ربا النسيئة فهو الأبر كان مشهورا في الجاهلية وذلك أنهم كانوا يدفعون المال وذلك أنهم كانوا يدفعون المال على أن يأخذوا كل شهر قدرا معينا ويكون رأس المال باقيا ثم إذا حل الدي طالب المدين برأس المال ادعى عليه الأداء زادوا في الحق والأجل إجمع معنى زادوا في الحق والأجل فهم يعني كلمات خارج من زاد المال يعني كانوا يخرجون المال على أنهم يعطون الرجل شهرية أو فائدة شهرية ورأس المال كما هو إيه؟ ثابت فإذا حل زمن الوفاء ولم يدفع له البال زاد في الحق يعني تصبح الآلاف إذا كانت ثلاثة مثلا أربعة وزادوا في الأجل فإذا كان الأجل يحل في شوال جعلوا مثلا في ربيع وهكذا هو الرداء الذي كانوا في الجاهليه يتعاملون به ان ذا كلام الله فهذه المعاملة كانت مجهودة على زمان النبوة أو في زمان النبوة ثانيا أما قوله ليس في استغلال من أحد طرفين المعاملة فإنجاب عنه بأن عدم أو ارتفاع الاستغلال في المعاملة لا يحولها بمعاملة بأن ارتفاع استغلال المعاملة لا يحولها بمعاملة حرام معاملة بحلال وقد قال رب العالمين وحل الله بيعا وحرم الربا فليذكروا وجه الدلالة من هذه الآية وما هي الشبه التي عند رجول الشباة التي عند الرجل سلمك الله أنه يقول الربا الذي يحرم والربا الذي فيه ماذا استغلال صحيح الذي فيه ماذا استغلال بمعنى يعني يكون مثلا المقترد يقول المقترد معسرا يحتاج إلى المال فيرابي له الثاني لأجل ماذا حاجتي يعني عنده دائقة مالية في تجارته او يحتاج المال لطب او نحو ذلك فيستغل هذه الحاجة فيرابي قال هذا هو الربى الذي يحرم اما اذا ذهب الى البنك فوضع المال بمحض ارابة منه اما ما في شبته استغلال اذا هو فرق بين نوعي ربى ما يسمى بالقرد الامتاغي ما يسمى بالقرض الاستهلاكي وسياتي ذكر هذا بعد طيب اين وجه الدلالة بالآية على ابطال ما ذهب إلي صحيح هذا هو وجه الدلالة فقوله تعالى وحل الله البيع وحرم الربا يعني كل ربا يعني ماذا يعني كل ربا بالدلالة العبوب ما تكتب يا رمضان وهذا ينفع يعني كل ربا بالدلالة العبوب في قول تعالى وحرب الربا يعني كل ربا سواء كان هذا ربا صادر الحد استغلال او غير ذلك ثالثا كلامه هذا مبني على التفريق او على تقصيب الربا والقول الثاني أرجع إلى ما يسمى بالربا الاستهلاكي الذي فيه شبه استغلال يحناه يحتاج إلى البال يستهلكه في ماذا في حاجته كطعام أو كذا أو كذا تفهم أبا ربا الانتالي يعني الذي يعطي المال لشركة لتستسبره لبنك ليستسبره له إذا ده اسمه قرد انتالي البنك بيأخذ المال ويتمبره وينبيه أما الثاني فهو القرض الذي يأخذه الشخص لماذا لحاجته الشخصية أم لا علي آخر قبله أحمد الاجتماعي الاجتماعي الاجتماعي وهذا التقسيم باطل اذ عندك قاعده <تصفيق> وهذا التقسيم باطل اذ لم يدل عليه دليل صحيح اذا لم يدل عليه دليل صحيح من كتاب او سنه الكتاب والسنة وكل تقسيم ليس عليه دليل من الكتاب والسنة فهو تقسيم هذا تقسيم باطل. هكذا أقول فهو تقسيم باطل. وهذا فائدة لو جاءك رجل يقول انتم تقسمون التوحيد الى ثلاثة اقسام فاين الدليل على هذا التقسيم ها لا نعم نعم عرفنا انها ثلاثة عن طريق تتبع دلة الشريعة فلم نقف على قسم الرابع بالجمال يقول بها اليوم في نوع من التوحيد متوحيد الحاكمية تمام هذا كلام جهل، هذا كلام جهد بان ليس هناك دليل في الشريعة على وجود هذا القسم اللي الرابع من اقصاب اللي تلحق برائب يبا اذا هذا التخصيب الذي قسم القرب إلى إنتاج والاستهلاك نسأله أين الدليل لا دليل صحيح وقد قال رب العالمين تقوا الله واذاروا ما بقي من الربا لا يوجد دلاله بلا دلاله محبه وجود الدلاله ان الاحترام بين امرئ وامرئه الله وترك هو في هذه الآية اين دلالات العموم في هذه الآية اكتب الان وفي هذه الآية دلالات عموم لها قوله وذروا ما بقي من الربا إذن هذا يدل على أن حرم بعض أنواع ربا ثم حرم إيه تمام ثم حرم جميع أنواع الربا بعد ذلك تعلمون أن الربا حرم على مراحل كالخمر تماما أولآ نزلت فرمان في, في سورة الروم بين أن المرابي لا له، وما أتئتم بالربا ليربوه في أموال الناس فلا يربو عنده. هذه هذا ليردهم إن كنتم تفعلون ذلك تقوى واعب فهذا ليس من التقوى وليس من العبادة. بعد ذلك بين أن التعامل بالربا من شعار اليهود. وأكليهم الربا وقد يهو عنه واذا في تنفير هل يشابون يهود بأنهم يأكلون له ثم جاءت الآية الثالثة لا تأكلوا الربا ضعفا تحريم مضعفات له ثم تقل الله وذروا ما بقي إذا في الآية تحريم لعموم له الربا بقوله يا أيها الذين أملوا طب في قوله يا أيها الذين أملوا دلالة حموم ما نبى عليه يا أخونا محمد ياهي والذين أمنوا خطمه عام لما يدخل فيه المتعامل بالقرض الانتاجي والمتعامل بالقرض الاستهلاكي لما جيد دلالة عمم أخرى في الآية مفهومة عندك فإن الدلالة الثالثة قوله الربا قوله تعالى الربا إذا وعليه فإن الربا يحرم كله لا فرق بين إنتاجي واستهلاك هذا الجواب رقم كم ثلاثة الجواب الرابع وهو ماذا انه بنى حرمة الربا على ماذا على علة ماذا الاستغلال صحيح هل تحريم الربا مبنى على ذي العلا محمد لا وتعليله وتحريم الربا وتعليله تحريب الربا بالاستغلال هذا باطل ولم ينطق الشارع ولم ينطق الشارع الحكيم بهذه العلة فهي ولو نبوك الى شيء بارك الله مركب ربط الحكم بمعلوله هذه مسألة خطيرة جدا صحيحنا نؤمن بان العلة تدور مع الحكم وجودا وإيه لكن بشرط إيش هو الشرط أن تكون علة متحققة تمام أن تكون الليه العلة متحققة فتحريم الربا له علته نعم إيه لكن هل علته هي الاستغلال وفقط؟ لا علته هو ذات الفعل هو ايه هي مسألة تعبودية هي مسألة ايه تعبودية وفي علة كثيرة جدا تحريم رمي. احنا نقول أبني عليه أخي القوام. هذا قوام غلام كل شيء في جنب نعم. وتحريم رمي مبني على علة كثيرة جدا. لا نشك من أن الاستغلال. لا نشك أن الاستغلال هو إيه؟ هو واحدة هذه العلة. العلل. ولكن التحريم ليس قاصرا على ماذا ولكن التحريم ليس قاصرا على هذه العلم وعليه فيحرم الربا كله متى تحققت علة الحكم فيه والعلة متحققة في كل ربا وهي علة هذا التعبد لله بترك هذه الصورة زلق جماعة حذروا الذين يسخطون الأحكام الشرعية في بعض الأحيان يربطونها بمعلول من عند أنفسهم ليتحايلوا على إيه على إسقاطها يقولك هذا نعم صحيح كان حرام لكن لما كانت المرأة النقاب كان واجبا لما كان بشعر فيه كذا يبقى صار اليوم ما فيه كذا يبقى النقاب تمام يفقط فلذلك لا تسلب له بهذا بالعله التي اخترعها بالعد نفسه وهذه مسألة غايف نبيه إذا هذه الأجوبة الأربع سلمكم الله رأي <تصفيق> الشبهة الثانية عشر قوله لأن من علماء المسلمين من أباح بعض صور عبا وذكر منهم الشيخ عبد الفتاح بركة والشيخ محمود شلتوت والشيخة محمد عبده الملقب بالإمام ضع علم التعجب كذا جنب الإمام <تصفيق> أربعة <تصفيق> خمسة كما تريد تمام والشيخة محمد عبده محمدا ابن عبده الملقب بالإمام فيكونوا التعامل بشهادات الاستثمار والفوائد البنكية وصناديق الانتقار من مسائل الخلاف المستساعة وعليه يسعون الخلاف في ذلك هذه مسألة من أخطر ما يكون يا طلبة العلم إنه كل واحد يخترع قولا أو يشى قولا هذا تأويله هذا إخلاف مستساغ يعني إخلاف مستساغ يعني يسعون العمل بماذا بالقولين وغير ذاكين من فرقة على ماذا على الأخرى ويجاب على هذا الكلام بالأجوبة الآتية طبعا حجج تهافت كالزجاج وكل كاسر مكسور كما يقال الشعب فيجاب على هذا الكلام بأجوبة الأول وليس كل خياف جاء في الشرع معتبرا وجاء وليس كل خلاف جاء في الشرع معتبرا حتى يكون له حظ من النظر حتى يكون له حظ من له النظر إذا لا يسلم بكل خلاف جاء وإلا فقد جاء في الشرع تمام من اختلاف في كله في كل مسألة تمام وهذا الاختلاف ليس مستساغ لماذا لأنه لا حظ من المظل في الأدلة الشرعية للفريق الثاني ثانيا اما النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعذبه الناس يحتاطون لدنياهم فأولى ثم أولى أن يحتاطوا لدينهم والله تعالى على وعنه الشباة الثالثة عشر أما يطاع من المال ثابت على الإيداء الدولة من أجل تشجيع الدولة على تنمية من أجل تشجيع الدولة على تنمية مشروعاتها النافعة ليعود النفع على الجميع لا يعد من الربا المحرم إذ لا ربى بين الدولة ورعاياها في قول المعب الفقهاء يقول لا بين الدولة وإن فرما للدنوب دي مملوكة للدولة لما يجوز هذا لأن زجز للدولة هي تأخذ أموال الناس ضريبه من اجل ماذا؟ من اجل تنمية المشروعات وتقديم الخدمات يجوز لها ان تأخذ المال منهم وتعطيه فائدة من اجل تنمية المشروعات والخدمات ايه رأيك في الكلام ده؟ اتفضل اولا قبل من يمكن أن يرد عليه بأن بأنه ليس في هذا المتعة لتمييز المجموعات والمجموعات أصلاً ليس في المتعة لأن غنيق المشروعات تكون المجموعات متماثلة. هذا جواب جاي. طيب وإجابة عن هذا الكلام بأجوبة؟ كلام في <تصفيق> ذهن بس ما بالشخصية. يا إخواننا هنا برد برضو الكلام على تقسيم. ايه هو التقسيم؟ تفريق بين لذا الافراد ولذا المؤسسات أو الدول. صحيح؟ وهذا الكلام مبني هذا الجواب الأول على تقسيم الربا إلى نوعين إن ننبه على أمر أن درسنا من الليلة لن يتعخر بأجل أن نعطي فرصة لإخوان المتع... المعتقفين يعني أن يستريحوا قليلا قبل صلاة التهجد فعلى هذا سيخسر وقت الدرس تمام؟ وتعالى يكون ما بين الساعة إلا ربع والساعة وآمل أن, أن لا يزيد على الساعة إلا ربعين من أجل يعني أن لا نشق على إخواننا الذين لا يريدون شيئا من الرحل طيب أملع لي أخرجهم لأحمد طيب إذا ربع بين أفراد فيحرم وبين مؤسسات او دولة ورعاياها ولا يحرم وهذا التقسيم باطل لقوله تعالى وحل الله البيع وحرم الربا يعني كل كل الربا ولا فرق بينه وبين الربا يقول على بارك الله فيه جزاك الله خير ان شاء الله جزاك الله عنا تمام يبقى احنا هابطلنا هذا التقسيم نيجي نرد على الشبهه الثانيه يعني نرد بجواب اخر وثانيا أنتم تقولون بجواز رباب للدولة ممثلة في البنوك وبين الأفراد فعليكم منع التعامل مع كل بنك ليس إيه حكوميا وما نراكم تفرقون في فتواكم صحيح هل رأيتم يفتون بحل شهادات الاستثمار التي تقدمها أو يقدمها بنك حكومي وبين الأخرى ما تقدمها بنك غير حكومي إذا هم لا يفرقون ثالثا وإن كانت هذه البنوك تملكها الدولة لكن للأفراد حسوس فيها عن طريق ما يسمى بماذا؟ بالأسهم والسأسهم السندات فصارت هذه البنوك مملوكة لمن؟ لأشخاص أو أن جزءا منها مملوك لماذا؟ لأشخاص يكون من قبيل الربا بين افراد وافراد رابعا هذا الكلام مبني على حق الدولة في اخذ ما تشاء من اموال الرعية من اجل تقديم الخدمات فإذا جاز ذلك قصراً جاز من باب أولى إدارة الأموال في البنوك من أجل ذلك الغرض ما أخذ الفائدة فهمت الكلام مبنى على مقدمة إيه المقدمة؟ ان يجوز للدولة انها تأخذ من ماله رعاياها قصرا اجل ان تقدم الخدمات يبا بالتالي يجوز ان ندفع للدولة اختيارا من اجل تقديم الخدمات مع انتفاعنا بالفائدة تمام يبا هنا هو عمله قدم المقدمة وبنئ يبا انت هتنزع فين في المقدمة تمام ويجاب عنه بمثل العرب الشهير فضة العرش في المنكش والقول بأن الدولة لها الحق في أخذ أموال الرعية قصراً. اسجل الخدمات هذا له شروط معتبره عند من انداه آل للعلم له شروط معتبره عند اهل العلم وما نرى شرطا منها تطبق ما نرى شرطا منها ايه طب نعم نعم يعني جبرا طيب اكده جاب رقم كم خامسا قولهم مبني على ان هذه الاموال تستخدم في مشروعات نافعة، فجوابنا أين هي؟ في المشروعات اللي يقوم بها البنوك النافعة هذه، تمام؟ قلات برهانكم إن كنتم صادقين. نه. نه. سبحان. سبحان الله. فأين هذه المشروعات ونحن لا شك بأنه يجب على الرعية مساعدة الدولة نعم ولكن من غير الاعتداء على حرمة المال او اقتراف حرمات الله عز وجل اخر شبهة الشبهة الاخيرة يعني اقصد درس اليوم يعني الربع عشر شبهة الرابع عشر قولهم العد عندكم قولهم بأن هذه المعاملة داخل تحت لطاق الضرورة لا يمكن ان تكون قوة اقتصادية بدون بنك ولا يمكن ان يكون بنكا نعم لا انا ادري هذا ما نمتان بعد <تصفيق> وعلى يمكن ان يكون كان بغير ماذا ربه. يبقى ديفا يعتبرها ضرورة من جهة ماذا من جهة الاقتصاد تمام وهي ضرورة للأفراد كالذين يملكون اموالا وما يحسنون استثمارها ويخشون عليها من البويع كأم أيتام مثلاً فتكون ضرورة من جهة الاقتصاد وضرورة من جهة ماذا الافراد ما فو ماذا الكلام يعني هو بيعتبر ان هذا التعامل ضروري جدا للدولة اقتصاديا وضروري جدا للأفراد لأن أكثر الأفراد ما يحسنون استثمار الاموال وقد تكون عندهم ضرورة لاستثمار هذه الأموال كأم يتيم عندها مال لو سكتت عنه فلم تستثمره ماذا يحصل له سيؤكل هذا المال فبنعتبر ذلك يتبع يبا هنا لابد ان نتكلم عن ماذا عن قاعدة ايش درورات تبيح محذورات تمام لنهو بنى على هذه القاعدة والجواب عن هذا الكلام من وجوه الاول ان قاعدة الدرورات تبيح المحذورات ليست القاعدة مطلقة، إنما هي قاعدة لها شروطها وضوابطها عند أهل العلم، كما يقال: الدرور بتقدير الشر. إذا مش بتقدير الأشخاص لابد أن تكون الضرورة بتقدير ماذا شر ثانيا الضرورة تقدر بقدرها يعني إيش بقدرها يعني لا تجاوزها إذا كانت الضرورة مثلا في حق شخص لا تجاوزها إلى ماذا إلى غيره طبعا لأنها تقدر بماذا بقدرها ولو تطبق هذان الشرطان لأن عدم الضرورة تماما في هذا التعامل يعني لو جينا نطبق الشرطين دول على هد... على ما ذكروا من الضرورة لما جاز التعامل. لأن الشرقين غير متحققين تمام بدليل أن القوى الاقتصادية لا تتحقق بوجود نظام مصرفي وكم من دولة فيها نظام مصرفي قوي مع ذلك فهي فقيرة اقتصاديا كمن كروسي فيها مصرف مصرفي قوما ذلك فقيرة جدا إذا من الشرط من القول اقتصادي اصناها ثانيا هناك من صور الاستثمار المشروع. ما يكون غنى وعوضا عن صور الاستثمار الغير مشروع طب هنا لو ألقى عندك شبه قال لك اللي بيستثمره المال استثمارا مشروعا بيده فايدة قليلة 4% 6% والجماعة اللي بيستثمره بالربا بيده فايدة عظيمة سبعة في المية تمانية في المية. تولي. <تصفيق> هذا نقول هذا يعني في الشارع ولا لا. إذا ما هو جواب. فا. لا يا محمد. بارك الله فيك. علجة التحريم مش مبنية على ثلاثة في المية أو ستة في المية. لأن القاعدة ما... كل قرد جرأيه. نفعا نفعا هنا ايه نكره تفيد ده فيه مسألة عندها العلم اسمها ايه السفتجة وسيأتي الزكرة عارف السفتجة دي لو واحد اعطى الواحد شيء ربه واشترت عليه شرط مثلا انه ايه يوصلها له او حاجة زي كده تمام او شرط عليه انه هو يقبض المال في مكان معين وهو هو فيعتبر المهزش الشرط فيه نفع وفيه ضرر به فبيعتبره غيره تمام طيب فاين أشكاله بأن الاستثمار الجائز لا يعطي فائدة عالية أجيب بأن علة الربا موجودة ولا فرق بين واحد بالمئة وألف بالمئة ثانيا نطقوا بها لو كانوا يعلمون نطقوا بها لو كانوا يعلمون اكتف هذا اذ من شأن الحرام ان يكون ايه ان يكون مغريا صحيح شوف نوضح يقول لك كلمة جميلة لك كل بدع عليها ايه زينة وبهكة صاحبه يفرح بها وهذا شأن ايه الضرام تمام إلا هم بأن دي حرام حيث لا يعلمون لما جم قرنوا من السورة الحلال والسورة ليه فقالوا لأ دي 4% ودي مش عارفين يعني دي 6% ودي 20% حنان عليا ما ماكنش حد بيفكر في في الحرام تمام لكن حرام من شاني اللي هو بيعمل ايه بيتزين صحيح هذا شاني ليه حرام اللي هو دائما بيتزين ويتجمل ركز بالك فده الجواب الثالث الذي جابوه دي على هذه الشبه التي ذكروا ودرسنا ينتهي عند ذكر هذه الشبهة الثالثة عشر ولحديثنا دمام في الغد ان شاء الله تبارك وتعالى وامل ان تنصرف راشدين بل ان تنطلقوا بل ان تنطلقوا حيث يعني تمكن اخواننا المعتكفون من الراحة قليلا لان نصرة التهجد تبدأ مبكرا في هذا المسجد يعني تبدأ في قرارة الساعة الثانية عشر والنصف فلم يعد امامهم من الوقت الا ساعة ونصف ساعة تقريب نعم تكلم يا رجل انت بتاع وتريد كل شيء في وقت واحد ما يصلحان الربح حر في كم سنة تسع سنين عادي احنا نتكلم عن شبهاتي في سلاسل دروس طب خليها تسع دروس وصل اللهم على نبينا محمد ورحمة الله بيئت في وقتك حب الرئيب نقول يا رب